بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس السادس من مجالس سماع كتاب بيان تلبيس الجامية في تأسيس بدعاهم الكلامية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام نتمية الحرادي رحمه الله تعالى يقرأ عليكم معمر المساطي يقول رحمه الله فلفظ الجسم لم يتكلم به أحد من الائمه والسلف في حق الله لا نفيا ولا إثباتا ولا ذم أحدا ولا مدحوه بهذا الاسم ولا ذم مذهبا ولا مدحوه بهذا الاسم وإنما المتواتر عنهم ذم الجهمية الذين ينفون هذه الصفات وذم الطوائف منهم كالمشبهة وبيّنوا مرادهم بالمشبهة وأما لفظ الجزء فما علمت أنه روي عن أحد من السلف نفيا ولا إثباتا ولا أنه أطلقه على الله أحد من الحنبلية ونحوهم في الإثبات كما لا أعلم أن أحد منهم أطلق عليه لفظ الجسم في الإثبات وإن كان أهل الإثبات لهذه الصفات منهم ومن غيرهم يثبت المعاني التي يسمو يسميها منازعهم ترسيما وتجزئة وتبعيضا وتركيبا وتأليفا ويذكرون عنهم أنهم مجسمة بهذا الاعتبار لإثباتهم الصفات التي هي أجسام في الصلاح المنازع وأما لفظ البعض فقد روى فيه أثر يطلقه بعض الحنبلية وينكره بعضهم ومع هذا ففي الحنبلية طوائف تنكر ثبوت هذه الصفات الخبرية في الباطل كما ينكرها غيرهم ثم منهم من يتأولها إما ايجابا لتأويلها وإما تجويزا لتأويلها كما يفعل ذلك متأول النفات من مستأخر الأشعرية ونحوهم ومن ينفي مدلولها ويفوض معناه كما يفعل ذلك طوائف من هؤلاء وغيرهم ويسمون ذلك طريقة السلف كما فعل ذلك المؤسس وغيره وفيهم وفي غيرهم طوائف لا تحكم فيها بنفي ولا إثبات بل تطرق ألفاظ النصوص الوارده بها وتقف عن, عن إثبات هذه المعاني ونفيها إما شكا وإما إعراضا عن الفكر في ذلك وقد بينا مقالات الناس منهم ومن غيرهم في غير هذا الموضع والمقصود بهذا الكتاب الكلام على ما ذكره من حجج فريقي النفات والمثبتة وقد رووا بالأسانيد الثابتة عن الصحابة والتابعين في الصمد الذي لا جوف له ولفظ بعضهم لا يخرج منه شيء كما روى ابن أبي عاصم والطبراني عن عكرمة من وجوه أنه قال الصمد الذي لا جوف له ومن رواية ابن أبي شيبة عن غندر عن شعبة عن عطاء عن ميسرة قال المصمت وقال مجاهد هو المصمت الذي لا جوف له وعكرمة قال الذي لا يخرج منه شيء ورواه الطبراني أيضا من حديث عبد الله بن إدريس عن شعبة وروى الطبراني قال حدثنا زكريا حدثنا القاضي حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي حدثنا أحمد الدين وري حدثنا الحكم بن ظهير عن معمر عن أبي بن كعب قال الصمد الذي لم يخرج منه شيء ولم يخرج من شيء الذي لم يلد ولم يولد وذكر عن عطاء وعن الحسن وقتاده قال الباقي بعد فناء خلقه وفي رواية أنه قال الحسن الدائم مع أن الحسن قال أيضا كما قال عكرمة ومجاهد وسعيد جبير وعطية والضحاك والسدي وغير هؤلاء ورووه ليس بأجوفة وقال الشعبي هو الذي لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب وقال أبو صالح الذي ليس له أمعاء وروى الطبراني عن ابن مسعود قال الصمد الذي ليس له أحشاء وعنه أيضا أنه السيد الذي انتهى سؤدده وهذا قول أبي وائل وهو من تفسير الوالبي عن ابن عباس وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع وهذه الصفة تستلزم امتناع التفوق عليه وأهني يخرج منه شيء إذ ذلك ينافي الصمدية وهو مما احتج به في أنه جسم مصمت وقد ذكره المؤسس في حجج منازعه وأجاب عنه وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى وقد قال أبو القاسم لما روى عبارات الصمد قال وهذه الصفات كلها صفات ربنا جل جلاله ليس يخالف شيء منها يعني في هو المصمة الذي لا جوف له وهو الذي لا يأكل الطعام وهو الباقي بعد فناء خلقه الوجه الرابع عشر أن قولك عن الحنابلة وغيرهم أنهم التزموا الأجزاء والأبعاض أو ما هو في معناه في اصطلاح المتكلمين أو بعضهم أما الأول فإن لفظ الأجزاء والأبعاض إذا أريد به أنه يتجزأ أو يتبعض التبعيض والتجزء المعروف بمعنى وقوع ذلك كما تتجزأ وتتبعض الثياب واللحم وغيرها كأبدان الحيوان وكما يتجزأ ويتبعض الحيوان والثمار والخشب والورق ونحو ذلك وكما يتجزأ ويتبعض الحيوان بخروج المني وغيره من الفضلات منه ومن ذلك يولد شبهه منه بانفصال جزء منه كمني الرجل ومني المرأة ودمها فهذا يمتنع باتفاق المسلمين ولم يقل أحد من الحنابلة ولا أحد من المسلمين فيما علمناه أنه يتجزأ ويتبعض بهذا المعنى وكذلك لم يقول إنه يمكن تجزئته وتبعيضه كما يمكن تبعيض الجبال ونصفها، وكما يمكن انشقاق السماء وانفطارها عند المسلمين وغيرهم ممن يؤمن بالقيامة الكبرى وإن كان ذلك غير ممكن عند من أنكر ذلك من المشركين والصابئين من الفلاسفة وغيرهم فالاجسام المخلوقة يقدر الله على أن يجزئها ويبعضها فيفرقها ويمزقها وهي في العادة ثلاثة أغسام أحدها الأجسام اللينة الرطبة التي تقبل التجزئة بسهولة والثاني الأجسام اليابسة الصلبة التي تقبل التجزؤ بقوة والثالث ما لم تجري العادة بتجزئته ولكن يعلم قبوله للتجزئ ولم يقل أحد من المسلمين أن الخالق سبحانه يمكن أن يتفرق وينفصل بعضه من بعض بل هو أحد صمد والذين قالوا إنه جسم نوعا أحدهما وهو قول علمائهم إنه جسم لا كالأجسام كما يقال ذات لا كالذوات وموصوف لا كالمنصوفات وقائم بنفسه لا كالقائمات وشيء تلاك الأشياء فهؤلاء يقولون هو في حقيقته ليس مماثلا لغيره بوجه من الوجوه لكن هذا إثبات أن له قدرا يتميز به كما إذا قلنا موصوف فهو إثبات حقيقة يتميز بها وهذا من لوازم كل موجود ولهذا يقولون نعني بأنه جسم أنه قائم بنفسه ونحو ذلك مع قولهم إنه ذو الأبعاد الثلاثة لأنهم يقولون لا يعقل موجود قائم بنفسه إلا هكذا ويقولون إن المشركين وأهل الكتاب لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ربك الذي تعبد هو من ذهب هو من فضة هو من كذا فأنزل الله هذه السورة تنزيها أنه ليس من جنس شيء من الأجسام ولا من جنس شيء من الذوات ولا من جنس شيء من الموصوفات والأجسام هي الذوات وهي الموصوفات وهؤلاء يقولون إن حقيقته مخالفة سائر الحقائق فيمتنع عليه أن يجوز عليه ما يجوز عليها من عدم أو فناء أو تفرق أو تبعيض ونحو ذلك أما النوع الثاني وهم الغالبية الذين يحكى عنهم أنهم قالوا هو لحم وعظم ونحو ذلك فهؤلاء وإن كان قولهم فاسدا ظاهر الفساد إذ لو كان لحما وعظما كما يعقل لجاز عليه ما يجوز على اللحوم والعظام وهذا من تحصيل التمثيل الذي نفاه الله عن نفسه فإنه سبحانه وتعالى إذ قال ولم يكن له كفوا أحد وقال إنه أحد وقال إنه ليس كمثله شيء فإنه قد دخل في ذلك ما هو أيضا معلوم بالعقل وهو أنه لا يكون من جنس شيء أو بما يقتضي أنه يجوز عليه الإشارة إلى شيء دون شيء من الأشياء وإن كان هو أكبر مقدارا من ذلك الشيء فإن القدر الصغير من ذهب أو فضة أو نحاس هو من جنس المقدار الكبير وهذا بعينه هو الذي نزه الله نفسه عنه في هذه السورة وهو الذي سأل عنه من سأل من المشركين لما قالوا, لما قالوا هو من ذهب هو من فضة ونحو ذلك فمن قال بالتشبيه المتضمن هذا التجسيم فإنه يجعله من جنس غيره من الأجسام لكنه أكبر مقدارا وهذا باطل ظاهر البطلان شرعا وعقلا وهؤلاء هم المشبهه الذين ذمهم السلف وقال المشبه الذي يقول بصر كبصر ويد كيد وقدم كقدم فإن هذا التشبيه هو في الجنس وإن كان المشبه أكبر مقدارا من المشبه به إذ لا يقول أحد إلا أنه أكبر ومع ظهور بطلان قول هؤلاء لم ينقل عنهم لم ينقل عنهم أنهم جوزوا عليه التبعيض والتفرق لكن هذا لازم قولهم فإنهم متى جعلوه من جنس غيره جاز عليه ما يجوز على ذلك الغير إذ هذا حكم المتجالسين المتماسكين فهم إن أجازوا عليه من التبعيض والتفرق ما يجوز على مثله لازمهم القول بجواز تبعيضه وتفرقه بل بجواز فنائه وعدمه وإن لم يجوز ذلك كانوا متناقضين وقائلين ما لا حقيقة له فإنهم يقولون هو من جنسه وما هو من جنسه وأما إن أراد بلفظ الأجزاء والأبعاض ما يريده المتكلمون بلفظ الجسم والتركيب وهو الذي أراده فإن الجسم كل جسم عندهم له أبعاض وأجزاء إما بالفعل على قول من يثبت الجوهر الفردى وإما بالإمكان على قول مدين فيه فيقال له هذا المعنى هو كما يريد الفلاسفة والمعتزلة بلفظ الأجزاء الصفات القائمة به ويقولون ليس فيه اجزاء حد ولا اجزاء كم وعندهم أن الأنواع مركبة من الجنس وهو جزءها العام والفصل وهو جزءها الخاص فإن أردت هذا المعنى فلا ريب أن الحنابلة هم من مثبته الصفات وهم متفقون على أن له علما وقدرة وحياة فهذا النزاع الموجود فيهم هو الموجود في سائر الصفاتية وأما وصفه بالحد والنهاية الذي تقول أنت أنه معنى الجسم فهم فيه كسائر أهل الإثبات على ثلاثة أقوال منهم من يثبت ذلك كما هو المنقول عن السلف والأيمة ومنهم من نفى ذلك ومنهم من لا يتعرض له بنفي ولا إثبات ونفات ذلك منهم يثبتون له مع ذلك الصفات الخبرية لكن لا اختصاص للحنابلة بذلك كما تقدم بعضه وكما سيأتي حكاية مذاهب الأئمة والأمة في ذلك ومنهم طائفة لا تثبت الصفات الخبرية الوجه الخامس عشر أن هذا القول الذي حكيته عن الحنابلة مع أنك لم تؤدي الأمانة في نقله بل نقلته بلفظ لا يطلقونه بحيث يفهم المستمع معاني لم يقصدوها ويوجب أن يعتقد في مذهب القوم ما لا يعتقدونه لم تذكر عنهم تناقضا فيه كما ذكرته عن الكرامية ولا ذكرت أنهم خالفوا لا ولا المعقول كما ذكرته عن الكرامية ولا ذكرت أنهم أثبتوا شيئا يعلم بالحس أو بالعقل بطلانه كما ذكرته عن الكرامية ولا وصفت به قولهم من مخالفة البديهة العقلية وهذا الذي ذكرته هو الواقع فإن أحدا من العقلاء لم نعلمه ادعى أن فساد هذا القول معلوم بالضرورة العقلية كما يقولونه في قولك والقول الذي ذكرته عن الكرامية بل غايتهم أن يدعوا أنه معلوم الفساد بدقيق النظر ثم كل طائفة يثبتون فساد الطريق التي نفذ بها الأخرى ذلك وهذا يبين أنه ليس عند العقلاء في ذلك دليل يبقى عليه بل ذكرت أنهم مع هذا الإثبات يقولون بأن ذات البارئ لا تماثل الذوات وهذا حق لا ريب فيه فما ذكرته هو تقرير لهذا القول الله وليس فيه ما يكون إلزاما لك عليهم ولا ما يقتضي تناقضا فيه فإن إثبات موجود ليس مماثلا لغيره من الموجودات لا يخالف حسا ولا عقلا وهذا هو الذي تقدم ذكرنا له أن قوله لا بد من الاعتراف بوجود موجود على خلاف الحس والخيال أنه إذا أراد بذلك أنه لا يماثل المحسوسات فلا فرق في ذلك بين المحسوسات والمعقولات وغيرها فإنه لا يماثل شيئا من, المخلو... من الأشياء المخلوقة بوجه من الوجوه سواء سميت حسيات أو متخيلات أو عقليات أو سميت جسمانيات أو روحانيات فإذا ما تثبته من نفي المماثلة لا يدل على ما قصدته من إثبات شيء على خلاف حكم الحس والخيال دون حكم العقل أو نفي التماثل لا فرق بين جميع المدركات بجميع أنواع الإدركات وقد ذكرنا فيما تقدم أن نفي المماثلة بين الخالق والمخلوق مما علم بالشر والعقل وذلك لا يقتضي إثبات ما يعلم بالبديهة انتفاءه أو إثبات موجود لا داخل العالم ولا خارجه فهو أيضا يختضي انتفاءه مثالة الخالق للمخلوق كما بيناه فيما تقدم إذ التماثل يختضي أن يجوز ويجب ويمتنع لكل منهما ما يجوز ويجب ويمتنع للآخر فيلزم أن يكون الشيء الواحد خالقا مخلوقا قديما محدثا موجودا معدوما واجبا ممكنا قادرا عاجزا عالما جاهلا غنيا فقيرا حيا ميتا ولهذا كان هذا مذهب السلف قاطبة يثبتون هذه الصفات الخبرية وينفون التمثيل وكانوا ينكرون على المشبهة الذين يمثلون الله بخلقه وهم على الجهمية الذين ينكرونه أعظم نكيرا وأشد تضليلا وتكفيرا وكلامهم في ذلك أكثر وأكبر وأما لفظ الجسم والجوهر والمتحيز والمركب والمنقسم فلا يجوز له ذكر في كلام أحد من السلف كما لا يوجد له ذكر في الكتاب والسنة لا بنفي ولا بإثبات ولا إثبات إلا بالإنكار على الخائضين في ذلك من النفاة الذين نفوا ما جاءت به النصوص والمشبهة الذين ردوا, ردوا ما نفته النصوص كما ذكرنا أن أول من تكلم بالجسم نفيا وإثباتا هم طوائف من الشيعة والمعتزلة وهم من أهل الكلام الذي كان السلف يطعنون عليهم وهم في مثل هذا على المعتزلة أعظم إنكارا إذ المتشيعة لم يشتهر عن السلف الإنكار عليهم إلا فيما هو من توابع التشيع مثل مسائل الإمامة التي انفردوا بها عند الأمة وتوابعها بخلاف مسائل الصفات والقدر فإن طعنهم فيها على المعتزلة معروف مشهور ظاهر عند الخاص والعام وقدماء الشيعة كانوا مخالفين للمعتزلة في ذلك فأما متأخروهم من عهد بني بويه ونحوهم من أوائل المئة الرابعة ونحو ذلك فإنهم صار فيهم من يوافق المعتزلة في توحيدهم وعذرهم والمعتزلة شيوخ هؤلاء فما يوجد في كلام ابن النعمان المفيد وصاحبيه أبي جعفر الطوسي والملقب المرتضى ونحوهم من كلام المعتزلة وصار حينئذ في المعتزلة من يميل إلى نوع من التشييع إما تسوية علي بالخليفتين وإما تفضيله عليهم وإما الطهن في عثمان وإن كانت المعتزلة لم تختلف في إمامة أبي بكر وعمر وقدماء المعتزلة كعمر بن عبيد وذوي كانوا منحرفين عن علي حتى كانوا يقولون لو شهد هو واحد من مقاتليه شهادة لم نقبلها لأنه قد فسق أحدهما لا بعينه فهذا الذي عليه متأخر الشيعة والمعتزرة خلافهما عليه أئمة الطائفتين وغدماؤهم الوجه السادس عشر أنك ذكرت عن الحنابلة أنهم معترفون بأن ذاته تعالى مخالفة لذوات هذه المحسوسات وهذا حق لكن تخصيصك هذه المحسوسات يشعر أن في الوجود أو في العلم ما لا تكون ذات الله مخالفة له وليس كذلك بل هو سبحانه ليس كمثله شيء فإن كان لفظ المحسوسات عم سائر الموجودات فلا فرق بين قولك مخالفة لذوات هذه المحسوسات وقولك مخالفة لذوات هذه الموجودات والمعلومات وإن لم يكن عاما كانت هذه عبارة ردية وكان الواجب أن يقال مخالفة لذوات المحسوسات وإن قيل ليس من المحسوسات كما يقول الفلاسفة في العقول والنفوس الناطقة وكذلك لو قيل المخالف للجسمانيات والروحانيات على لغة العامة الذين يفرقون بين مسمى الجسم والروح إذ الجسم عندهم أخص مما هو عند المتكلمين ولهذا يفرقون بين الأجسام والأرواح وأما الصلاح المتكلمين فلفظ الجسم عندهم يعم هذا كله وكذلك قولك لا يساوي هذه الذوات في قبول الاجتماع والافتراق والتغير والفناء والصحة والمرض والحياة والموت كلام صحيح بل لا يساويها في شيء من الأشياء في صفات كمالها وأما صفات النقص فلا يوصف بها بحال فهو سبحانه حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم حي لا يموت لا يجوز عليه ضد العلم والقدرة والغنى وغير ذلك من صفات كماله بل هو القدوس السلام وصفات الكمال كالعلم والقدرة والرحمة لا يساوي منها شيء من صفاته شيئا من صفات مخلوقاته وهذا لفظ القاضي أبي يعلى في كتابه إبطال التأويلات لأخبار الصفات مع جمعه فيه الأخبار الواجدة في الصفات وإبطاله التأويلات التي ذكرها ابن فورك وغيره مثل ما ذكره الرزي في تأسيس تغديسه قال القاضي أبي يعلى لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها والواجب حملها على ظاهرها وأنها صفات لله لا تشبه سائر الموصوفين بها من الخلق ولا يعتقد التشبيه فيها لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة وذكر كلام الزهري ومكحول ومالك والثوري ووكيع والأوزعي والليث وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن عيينة والفضيل بن عياض وعبد الرحمن بن مهدي وأسود بن سالم وإسحاق بن رهويه وأبي عبيد وقال في كلامه يدل على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفها عن ظاهرها ولو كان التأويل سائغا لكانوا إليه أسبق لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة الوج 17. عشر أنه قال ما ذكره من أنه لو كان ذاته مساوية لسائر الذوات في هذه الصفات لازم افتقاره إلى خالق آخر ولازم التسلسل أو لازم القول بأن الإمكان والحدوث غير محوج إلى الخالق وذلك يلزم منه نفي الصانع فهذه الحجة وإن كانت في نفسها صحيحة تدل على نفي هذه النقائص فليست حجة على نفي التمثيل والتشبيه فإن هذه النقائص يجب نفيها مطلقة وأما صفات الكمال فيجب نفي التشبيه والتمثيل فيها فإن قوله لو كانت ذاته مسوية لسائر الذوات في هذه الصفات فرض في الدليل من غير حاجة إليه وتخصيص موهم في هذه الصفات لا يستلزم ذلك وليس ناف فرض المساوات في غير هذه الصفات ولا يستلزم ذلك وليس الأمر كذلك بل المساوات في أي صفة فرضت تستلزم المحال والجمع بين النقيضين وأما هذه الصفات المذكورة فلا يحتاج تنزيهه عنها، فلا يحتاج تنزيهاه عنها إلى أن ينفي عنه مساواته لسائر الذوات في ذلك، بل هي منتفية عنه مع قطع النظر عن التشبيه والتمثيل، فإن انتفاء الموت والمرض وغير ذلك عنه لم ينفي, لمجر لم ينفى لمجرد لزومه التشبيه والتمثيل. ولهذا لو قيل لو جهزت عليه هذه الصفات لا لزم افتقاره إلى خالق آخر لأن هذه مستلزمة للعدم وجواز العدم كان دليلا صحيحا من غير أن يقال لو كانت ذاته مساوية لسائر الذوات في هذه الصفات وهذه الحجة مثل أن يقال لو كانت ذاته مساوية للذات الجاهلة والعجزة في العجز والجهل امتنع خلق العالم منه ونحو ذلك فذكر المساواة والمماثلة في مثل هذا الدليل غلط فاحش. فذكر المساوات والمماثلة في مثل هذا الدليل غلط فاحش لأن هذه النقائص إذا ضم إليها المقدمة التي يقف الدليل عليها يجب تنزهه عن قليلها وكثيرها لوجوب اتصافه بأغذادها لما في ذلك من المماثلة لتلك الذوات بل تنزيهه عن مساوات تلك الذوات يوهم أن له أنه لا ينزه إلا عن المساوات فيها فقط وليس الأمر كذلك الوجه الثامن عشر أن يقال قولك فإنه تعالى لا يساوي هذه الذوات في قبول الاجتماع والاستراق والتغير والفناء والصحة والمرض والحياة والموت يقال لك هو لا يجوز عليه من هذه النقائص ولا ما يساوي فيه هذه الذوات ولا ما يخالفها بل هو منزه عن قليل ذلك وكثيره وعن كل ما يمكن العقل أن يقدره من هذه الأجناس وإن لم يكن مساويا للذوات في ذلك إذ مساوات الذوات لا يكون إلا فيما يوجد فيها ولفظ مساواة الشيء للشيء يشعر بمماثلته فيه بحيث يكونان سواء في ذلك فكل من هذين المعنيين لا يجوز تخصيص النفي به من غير موجب وهو قد يريد بلفظ المساواة في ذلك مطلق الاشتراك في ذلك لكن العبارة ملبسة وهو باستعمال مثل هذه العبارة في ذلك وقع في خطأ كثير في المعاني كما سنذكره في باقي مسألة تماثل الأجسام أو غيرها وأيضا فهذه الأمور ممتنعة عليه بدون وجود هذه المحسوسات ومع قطع نظر عن وجودها وإنما نفي, ذلك وإنما نفي ذلك معلوم من العلم بكونه قديما واجب الوجود بنفسه حيا قيوما فإن ما كان قيوما واجب الوجود بنفسه لم تكن ذاته قابلة للعدم إذ الذات القابلة للعدم تقبل العدم والوجود فإن كانت غير ممكنة لا تقبل الوجود كانت ممتنعةا والممكن لذاته والممتنع لذاته لا يكون واجبا لذاته وكذلك أيضا لو قبل التفرق والمرض ونحو ذلك من التغيرات والاستحالات التي هي مقدمات العدم والفناء وأسبابه لم يكن حيا قيوما صمد واجب الوجود بنفسه لأن هذه الأمور توجب زوال ما هو داخل في مسمى ذاته وعدم ذلك مما هو صفة له أو جزء ولو زال ذلك لم تكن ذاته واجبة الوجود بل كان من ذاته ما ليس بواجب الوجود ثم ذلك يقتضي أن لا يكون شيء منها واجب الوجود إذ لا فرق بين شيء وشيء ولهذا كان تجويز هذا عليه يستلزم تجويز العدم عليه لأن ما جاز عليه الاستحالات جاز عليه عدم صورته وفسادها كما هو المعروف في الأجسام التي يجوز عليها التفرق والاستحالة فهذا وأمثاله مما يعلم به تقديسه وتنزهه عن هذه الأمور التي هي عدم ذاته أو عدم ما هو من ذاته ولهذا كان تنزهه عن ذلك بينا في الفطرة معروفا في العقول للعلم بأنه حق واجب الوجود بنفسه يستحيل عليه ما يناقض ذلك فتبين أنما ذكره من المساواه وإن كان حقا فلم يذكره على الوجه المحقق ولا ذكر دليله المقرر له بل ذكر شيئا يحتاج إليه مع ما فيه من الإيهام الوجه التاسع عشر أنه لو قال لو جازت عليه هذه الصفات لازم افتقاره إلى خالق آخر أو لزم أن الإمكان والحدوث غير محوج إلى الخالق لكان قد نبه على دليل نفي هذه الأمور وإن كان لم يبينه ويقرره إذ تجويز هذه الأمور إنما يستلزم الافتقار إلى خالق وكون الإمكان أو الحدوث ليس محوجا إلى الخالق إذا تبين أن بهذه الأمور يجب أن يكون محدثا وممكنا وهو لم يبين ذلك فكيف وهو لم يقل ذلك بل علق هذا الانتفاء بمماثله للممكنات فيه الوجه العشرون أنه لو بين أن هذه الأمور تستلزم الحدوث والإمكان كان هذا وحده كافيا في تنزيه الرب عنها للعلم بأنه قديم واجب الوجود وأما كون الممكن المحدث لا بد له من خالق وأن الحدوث والإمكان محوج الخالق، فذاك يذكر لبيان ثبوت الخالق القديم واجب الوجود ولا يذكر لبيان تنزيهه عما يستلزم عدمه فإن الكلام في تنزيهه عن ذلك إنما هو بعد أن يقرر العلم بوجود الخالق القديم الواجب الوجود فإذا تقرر ذلك بين أنه لا يجوز عليه ما ينافي ذلك لإفضائه إلى الجمع بين النقيضين لا لأن تجوز ذلك يقتضي ابتداء أنه يفتقر إلى خالق إذ الكلام إنما هو في الخالق فيقال لو جاز هذا عليهم تنع أن يكون هو الخالق القديم وكان هذا أبين في الدلالة على المقصود مما ذكره في أصل إثبات واجب الوجود الوجه الحادي والعشرون أن نفي المماثلة واجب في صفات الكمال كالعلم والقدرة والحياة بل والوجود فيقال لو كان مماثلا لغيره في هذه الصفات فيوصف غيره بمثل ما يوصف به من الوجود وصفات كمال الوجود لازم تماثلهما وإذا تماثلا جاز على أحدهم ما يجوز على الآخر فيلزم أن يكون القديم محدثا والمحدث قديما والواجب ممكنا والممكن واجبة وأمثال ذلك فهذا ونحوه يدل على أنه ليس مثله شيء في وجوده ونفه وصفات الكمال الثابتة لوجوده ونفسه وإذا انتفع عنه مماثله شيء له في الوجود وصفات كمال الوجود كان هذا اثباتا لأنه ليس كمثله شيء وأنه لم يكن له كفوا أحد وأنه لا سمي له أما أن يترك هذا كله ولا يذكر إلا تنزيهه عن صفات النقص ولا ينزه عنها إلا عن مماثله للمخلوقات فيها ولا يذكر دليل لزوم حدوثه وإمكانه أو لزوم اجتماع النقيضين مما هو بين معروف يبين استحالة ذلك بل لا يذكر إلا ما يدل على أنه بد من واجب الوجود فهذا كما ترى فلو قيل له لكان هذا كلاما متوجها الوجه الثاني والعشرون لا نسلم أنه لو ساوى غيره في هذه الأمور لازم افتقاره إلى خالق آخر ولزم أن يكون الإمكان والحدوث غير محوج إلى الخالق فإنك لم تبين هذه الملازمة والقول الذي تنفيه لم يحتج إلى هذا الدليل وإن لم يكن بينا بنفسه لم يكن في إثبات واجب الوجود نفيه إذ الكلام في أن واجب الوجود هل هو متصف به أم لا لا في إثبات واجب الوجود ثم قد تبين بهذه الوجوه أن هذا المقام لما قال فيه ما هو حق لم يحققه لا تصويرا ولا تصديقا والكلام إذا تبين ما هو باطل وبيّن ما فيه حق ثم تبين ولم يقرر كان فيه ما فيه الوجه الثالث والعشرون قوله فيثبت أنه لا بد لهم من الاعتراف بأن خصوصية ذاته التي بها امتازت عن سائر الذوات مما لا يصل الوهم والخيال إلى كنهها وذلك اعتراف بثبوت أمر على خلاف ما يحكم به الوهم ويقضي به الخيال يقال لا يخلو إما أن تكون ناقلا عنهم ما تقوله أو ملزما لهم أن يقولوا ما لم يقولوه فإن كنت ناقلا عنهم لم يحصن قولك أنه لا بد لهم من الاعتراف بذلك فإن هذا إقامة للحجة بأن عليهم الاعتراف لا نقل عنهم للاعتراف مع أن القوم في نفي هذه الآفات والنقائص ونفي التمثيل والتشبيه من أعظم الأمة قولا بذلك كما دل عليه الكتاب والسنة والحجج العقلية لا يحتجون في نفي التمثيل بهذه الحجة الفاسدة التي لا تدل على نفي التمثيل مطلقا، وإنما تدل إذا كاملت على تنزهه عن بعض الآفات والنقائص المستلزمه عدمه أو لجواز عدمه فلا نقلت عنهم ما يقولونه من التنزيه ولا احتججت على التنزيه بحجة موجبة مطلقة بل ولا تدل بنفسها على شيء منه وإن كنت ملزما لهم بمقتضى هذه الحجة فالإلزام إنما يكون لمن لا يقر بمضمون الحجة والقوم من أعظم الناس قولا بموجب هذه الحجة ووجوب تنزيه الله سبحانه وتخديسه عن هذه الأمور وغيرها كما علم ذلك بالشرع والعقل ومعلوم أن المطلوب إذا كان اعتراف المنازع به من أظهر الأمور كان إثبات اعترافه بإثبات وجوب اعترافه به وإثبات الوجوب بمثل هذه الحجة فيه ما فيه مع أن النفي دخول اعتراف الناس لا يقتضي وجوب اعترافهم لكونهم قد ينازعون في ثبوت الوجوب الوجه الرابع والعشرون أن هذه الحجة إنما توجب أنه لا تجوز عليه هذه الصفات المقتضية للعدم وهذا ولله الحمد متفق, متفق عليه بين المسلمين بل بين المقرين بالصانع حتى أن عليه المشبهة والمجسمة الذين يقولون إنه لحم ودم وإنه ندم حتى عض يده وجرى الدم ونحو ذلك لكن يذكر عن بعض اليهود أنه مرض حتى عادته الملائكة وهذه الحجة لا تنفي شيئا من التشبيه والتمثيل فذكرها ضائع فما تجبه هذه الحجة يكتفى به في هذا المقام؟ وما يثبته القوم وسائر المؤمنين من التنزيه والتقديس لا يعتمد فيه على مثل هذه الحجة فلم يذكر ما يصلح لهذا المقام لا من المذهب ولا من الدليل الوجه الخامس والعشرون أن الذي هو أبلغ من مقتضى هذه الحجة من نفي التمثيل والتشبيه يقولون به كما يقول به سلف الأمة وسائر الأئمة وليس فيه حجة لما ادعيته فكيف في مضمون هذه الحجة وذلك أن نفي التمثيل والتشبيه لا يقتضي تجويز كونه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا إثبات ما يعلم ببديهة العقل امتناعه كما تقدم بيانه الوجه السادس والعشرون أنك قلت هم معترفون بأن ذاته مخالفة لدوات هذه المحسوسات وهذا نقل صحيح ثم قررت هذا النقل بأن بحثت بالحجة التي ذكرتها أن خصوص ذاتي لا يصل الوهم والخير إلى كلها وهذا ليس وذلك ذلك المنقول ولا أقمت عليه دليلا فكان هذا من الأغاليط وبه يحصل المقصود من اعتضافهم بأنه لا مثل له الوجه السابع والعشرون قولك فثبت أنه لا بد لهم من الاعتراف بأن خصوص ذاته التي بها امتازت عن سائر الذوات مما لا يصل الوهم والخيال إلى كلها، وذلك اعتراف بثبوت أمر على خلاف ما يحكم به الوهم ويقضي به الخيال أمر لم تنقله عنهم ولا التي الحجة عليه حتى يقال يجب اعترافهم به كما أنها إنما دلت على امتناع العدم والآفات التي هي ملازمة العدم عليه كل ونحوه. هذا حق لكن ليس في ذلك ما يقتضي أن خصوص الذات مما لا يصل إليه الوهم والخيال. وإن كان هذا حقا إذا فسر بمعنى صحيح فإن العلم بكونه موجودا واجب الوجود يمتنع عليه العدم وما يستلزم العدم لا يتعرض لكونه يعلم بالعقل والخيال أو الوهم والحس أو غير ذلك لا بنفي ولا إثبات اصلا فاضلا عن أن يكون كنهها معلوما أو غير معلوم. فأي ملازمة بين الحجة والدعوة؟ بل لو أقمت الهجرة الصحيحة الدالة على نفي التمثيل كما قررنا نحن لم يكن في ذلك تعرض لنفي معرفة كنهه ولا نفي لمعرفته بحس أو خيال أو غير ذلك فأضلا عن كونك لم تذكر إلا ما يقتضي وجوب وجوده الوشف الثامن والعشرون أن القام مع سائر أهل السنة يقولون إن حقيقة البارئ غير معلومة للبشر ولهذا اتفقوا على ما اتفق عليه السلف من نفي المعرفة بماهيته وكيفية صفاته ثم جمهورهم يقول ما يقوله السلف من نفي المعرفة بالكيفية ويقولون لا تجري ماهيته في مقال ولا تخطر كيفيته بمثال ومنهم من يقول كما يقوله طوائف من النفاة المعتزلة وغيرهم إنه لا ماهية له فتجري في مقال ولا كيفية له فتخطر ببال فلا يحيط أحد من المخلوقين على حقيقة ذاته ولا يبلغ قدره غيره كما في الدعاء المأثور يا من لا يعلم ما هو إلا هو بل قد قال في الجنة أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بل ما أطلعكم عليه وتصديق ذلك في كتابه حيث قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين فهم لا يحيطون علما بكنه عامة المخلوقات فكيف يحيطون علما بكنه الخالق تعالى وقد قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وفي الصحيح عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الخضر الذي قال الله عنه فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال لموسى الذي كلمه الله تكلما ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصور من هذا البحر لما ركب في السفينة وقد وقف عليها عصفور فنقر في البحر نقرة وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في سجوده وروي أنه كان يقوله في قنوته ايضا اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فإذا كان أعلم الخلق بربه لا يحصي ثناء عليه فكيف بمن هو دونه بدرجات لا يحصيها إلا الله وإن كان هذا الذي يقولونه ويثبتونه بالأدلة الشرعية والعقلية لم تذكر أنت عليها حجة ولا نقلت فيها مذهبا فقولك لا بد من الاعتراف بأن خصوصية ذاته التي بها امتازت عن سائر الذوات مما لا يصل الوهم والخيال إلى كلها تقصير وتفريط فإنه لا يصل إلى كنهها لا علم ولا عقل ولا معرفة ولا حس ولا وهم ولا خيال ولا نوع من أنواع الإدراكات فتخصيص الوهم والخيال بذلك يشعر بأن غير الوهم والخيال يصل إلى كنهها وأنهم يفرقون بين هذا وهذا وأنه يجب التفريق بين وصول الوهم والخيال إلى كنهها وبين وصول العلم والعقل وكل هذا غلط الوجه التاسع والعشرون أنه إذا لم يكن فرق في نفس إدراك كنه بين الوهم والخيال وبين الحس وبين العلم والعقل لم يحصل شيء من مطلوبك فإن المطلوب أنه لا بد من الاعتراف بثبوت أمر على خلاف حكم الحس والخيال والذي ذكر لا فرق فيه بين الحس والخيال وبين العقل فإن هذه الأمور لا تكيف ذاته ولا, لا تكيف ذاته ولا يلزم من نفي اكتناه ذاته نفي معرفته بها كما لم يلزمنا في معرفته بالعلم والعقل فإن قوله لا بد لهم من الاعتراف بأن خصوص ذاته التي امتازت به عن سائر الذوات مما لا يصل الوهم والخيال إلى كنهها وذلك اعتراف بثبوت أمر على خلاف ما يحكم به الوهم ويقضي به الخيال مع أنه لم يذكر حجة عليه لا فرق فيه بين الوهم والخيال وبين الحس والعقل والعلم إن شيئا من ذلك لا يصل إلى كنهه وإذا كان مقصوده الفرق بين الوهم والخيال وبين العقل والعلم بهذا مع أنه لا فرق بينها من هذا الوجه ومع أن ذلك لا ينفي معرفته بذلك وإن لم يوصل ذلك إلى كنهه ظهر أن ما قاله ليس فيه تحصيل لغرضه مع ما فيه من التفريق بين الأشياء فيما اتفقت فيه فتدبر هذا كله فإنه كلام حق به يعرف كيف أضل هؤلاء لعباد الله بمتشابه الكلام كما قال الإمام أحمد في وصفهم يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويلبسون على جهال الناس بما يتكلمون به من المتشابه الولي الثلاثون أنه لو عارضه معارض وقال قد ثبت أنه لا فرق ما ذكرته من نفي الوصول إلى كنهه بالعقل والوهم والخيال ثم ثبت بذلك أنه لا يجب أن يكون معلوما بالعقل فقد ثبت أيضا أنه لا يجب أن لا يكون معلوما بالوهم والخيال لكان هذا متوجها أكثر من كلامه الوجه الحادي والثلاثون أن يقال الذين اتفقوا من أهل السنة وغيرهم على أن العباد لم يعرف كنهام في الدنيا تنازعوا في إمكان ذلك وفي حصول ذلك عند رؤيته في الأخرى وهذا يبين أن معرفة حقيقته وكنهيه بالحس أولى منها بالعقل ثم الخيال والوهم يتبع الحسة فهذا قاد يستدل به على إمكان معرفة كنهي وحقيقته بالحس والخيال والوهم الوجه الثاني والثلاثون قوله وذلك اعتراف بثبوت أمر على خلاف ما يحكم به الوهم ويقضي به الخيال كما أنه لا يرزام من عدم وصول العلم والعقل إلى الذات أن يكون على خلاف ما يقضي به العلم والعقل ويحكم به الحس كما تقدم مع أن هذه العبارة هنا ليست ظاهرة المعنى الوجه الثالث والثلاثون أن نقض الوهم والخيال في هذه المواضع التي ذكرتها تعتمد شيئاً فإن هذه الألفاظ كثيرا ما تستعمر فيما يتوهمه الإنسان ويتخيله مما لا يكون له حقيقة في الخارج مثل ما يتخيل جبل ياقوت وبحر زئبق ونحو ذلك ومثل ما يتوهم شخصا أنه عدوه ويكون ولية أو أنه وليه ويكون عدوه وأمثال هذه الأتقادات التي لا تكون مطابقة ترتسم في نفس الإنسان فيتخيلها ويتوهمها وتكون باطلة من جنس الكذب ولهذا إذا دفع نوع من هذا نوع إذا دفع نوع من هذه الأقوال يقال هذا خيال وهذا وهم وقد أوهم فلان كذا ومنه سميت الخيالاء والمختال مختالا لأن المختال يتخيل في نفسه من عظمته وقدره ما لا حقيقة له والله لا يحب كل مختال فخور وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الاستعادة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فهمزه الوسوسة ونفخه الكبر ونفثه الشعر فإن الكبر ينفخه حتى يصير مغطا في الخيال مع أنه حقيقة في المنفوخ من غير أن يكون فيه شيء ولكن استعمال لفظ التخيل والتوهم في هذا من جنس استعمال لفظ الاعتقاد الفاسد والظن والجهل فيما لا يكون مطابقا وإن كان جنس الاعتقاد قد يكون حقا وعلما وكثيرا ما يستعمل فيما يتخيله ويتوهمه مما يكون له حقيقة في الخارج فيكون التخيل والتواهم ولفظ التخيل والتواهم صادقا مطابقا مثل ما يتخيل الإنسان في نفسه ما أدركه بصره وغيره من الحواس ويتوهم في نفسه ما علمه من الصفات إذ قد يصطلح بعض أهل الطب والفلسفة على أن التخيل للصور والتواهم للمعاني التي فيها ولفظ التخيل والتواهم يعم القسمين المطابقين وغير المطابق كما يعم لفظ الخبر الخبر الصادق والكاذب ولفظ الكلام للحق والباطل ولفظ الإرادة للمحمود والمذموم ولفظ الظن والحسبان للمصيب والمخطئ، ولفظ الاعتقاد للحق والباطل فما يتخيره الإنسان ويتوهمه قد يكون حقا أو باطلا مثل ما يعتقده ويظنه ومنه سمي السحاب مخيلة لأنه يخال فيه المطر وفي حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة أقبل وأدبر فإذا رأى المطر جلس ومنه قبل الشاعر أن رأيت مخيلة لمعت وتلألأت كمواقع القاتل فهذا في التخيل وأما في التوهم بلفظ التهمة وأصله وهمة يقال إذا توهم في الإنسان شيء من الريب قد يكون متهم به حقا وقد يكون باطلا ولو في الشريعة الحكم معروف حيث يحبس فيها المجهور الحالي كما في حديث باز بن حكيم عن أبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس في التهمة ولهذا صنف الحادث المحاسمي كتابا سماه كتاب التواهم مضمونه هو أن يتصور الإنسان في نفسه ما أخبر الله به من أمور الأخيرة وغيرها ليتذكر ذلك ويحققه في نفسه واسم الجنس إذا كان يعم نوعين أحدهما أشرف من الآخر فقد يخصون في العرف النوع الأشرف باسمه الخاص ويبقون الاسم العام مختصا بالنوع المفضول كما في لفظ الحيوان والدابة وذوي الأرحام والجائز والممكن والمواحي وغير ذلك فلهذا كثيرا ما يخص بلفظ الوهم والخيال النوع الناقص وهو الباطل الذي لا حقيقة له ما كان حقا مما يتخيل ويتواهم فيسمونه باسمه الخاص من أنه حق وصدق ونحو ذلك ومن أنه معلوم معقول فإنه إذا كان حقا عقله القلب فصار معقولا كما يعقل أمثاله ويقال إنه متصور ومتذكر نحو ذلك وهذا بخلاف لفظ العلم والعقل والإحساس فإن هذا إنما يقال على نفس الإدراك الذي هو الإدراك الصحيح ولفظ التخيل والتواهم لا يدل على نفس الإدراك وإنما يدل على نحو الاعتقاد الذي يكون مطابق للإدراك تارة ويكون فيما تصور في النفس وتألف فيها وتنشأ فيها كما تنشأ فيها العلوم بالنظر والاستلال. وهذا الثاني يكون حقا تارة وباطلا أخرى كما أن ما يثبته الإنسان في نفسه من الاعتقادات بالنظر والاستدلال قد يكون حقا وقد يكون باطلا ومن هذا التخيل والتوافع ما يراه الإنسان في منامه فإنه ينشأ في نفسه في النوم وإن لم يكن رأاه بعينه في النظر وإذا كان كذلك لم يصلح أن يجمع بين لفظ الحس وبين لفظ الوهم والخيال ويجعلهما في قرن واحد حتى يقول لا بد من الاتراف بوجود شيء على خلاف حكم الحس والخيال فإن الاحساس هو موجب العلم الصحيح وأصله الإبصار كما قال تعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم رجزة وقال يعقوب يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه وقال تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من انصاري إلى الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما تنتج البهيمه بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟ وأما الخيال والوهم فهو من نحو الاعتقاد الذي يكون حقا تارة وباطلا أخرى وقد يخص باسم الباطل فأين هذا من هذا وإن أرد أنه لا يحس اي لا يرى فهذا باطل كما تقدم التنبيه عليهم الوجه الرابع والثلاثون أن يقال له ما تريد بلفظ الوهم والخيال أتريد به ما قد يخص هذا اللفظ به في العرف من تخيل الباطل وتوهمه فلا ريب أن كل حق في الوجود ينزه عن هذا التوهم والتخيل وكل حق فإنه على خلاف ما يقضي به هذا الوهم والخيال وكل حق فهو على خلاف هذا الوهم والخيال وما أكثر ما يسمع وصف شيء بألفاظ فيتخيلونه على صورة فإذا رأوه وجدوه بخلاف ما تخيلوه وما أكثر ما يتوهم الإنسان في إنسان شيئا فإذا رأه وجده بخلاف ما توهمه ولا ريب أن الله على خلاف ما يتخيله ويتوهم المبطلون من الجميع غيرهم كما قال تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقال سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا وقال ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين وقال وتظنون بالله الظنون هناك بتلي المؤمنون زل زلزالا شديدا وقال ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظالمين وظنين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء إلى قوله بل ظننتم أن لن الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا وقال فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وقال إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور وقال إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا وقال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى وقال أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون ولا ريب أن الاعتقادات الفاسلة مثل اعتقاد الكفار في ربهم وما يتبعها من الارادات هي خيالات وأوهام باطلة كما قال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب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 الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاه إلى قوله نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عظيم وقال تعالى ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها، ولا ريب أن كثيرا من الناس يتخيل ويتوهم في نفسه صورا باطلة، ويعتقد أن ربه كذلك، كما يعتقد في ربها اعتقادات باطلة، ويعتقد أن ربه كذلك. فالاعتقاد والتوهم والتخيل الباطل موجود في جانب النفي والإثبات. والباطل في جانب النفي أكثر منه في جانب الإثبات ولهذا يوجد من الجهميه النفات من يعتقد أن الله هو الوجود المطلق وأن وجود الموجودات أنفسها وأنه بنفسه في كل مكان وأن وجود الموجودات كلها وجود واحد ويقولون بوحدة الوجود في الخارج وأنه عين ذلك الوجود ونحو ذلك من الاعتقادات التي يقولون إنها حصلت لهم بالكشف والمشاهدة وهي خيالات وأوهام باطلة إما لا يكون لها حقيقة في الخارج أو يكون لها حقيقة لكن تكون هي أمر مخلوق لا تكون هي الخالق سبحانه وكما يتخيلون ويتوهمون أنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا كذا ولا كذا مما هو عند أهل العقول السليمة خيالات باطلة وأوهام فاسدة لا تنطبق إلا على المعدوم بل على الممتنع ولهذا يوجد في هؤلاء من يعبد المخلوقات ومن يعتقد في كثير من المخلوقات انه الله اضعاف اضعاف ما يوجد في اهل الإثبات كما قد راينا وسمعنا من ذلك ما لا يسع هذا المكان ذكر عشر عشره, عشره فلهذا هم أعظم الناس اختيالا وتكبرا حيث قد يختال أحدهم في نفسه أنه الله ويعظمون فرعون في قوله أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري ونحو ذلك من الاختيال الباطل الذي هو أفسد اختيال وأعظم فرية على الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا واما إن أراد أنه على خلاف ما يصدق به ويعتقده ويظنه ويتوهمه ويتخيله ويقوله ويصفه وينعته الأنبياء والمؤمنون به فهذا باطل فإن اعتقاد هؤلاء فيه اعتقاد مطابق حق وإن سمي ظنا ونحوه كما قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنه ملاق ربهم وقال تعالى فأما من أتي كتابه بيمينه فيقول ها أم قرأوا كتابية إني ظننت أن ملاق حسابيه وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله أن عند ظن عبد بي فليظن بي خيرا وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى فمن ظن وتوهم في ربه أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير كان هذا الظن وتوهم حقا وإن كان الواجب تيقن ذلك وإن كان الواجب تيقن ذلك بخلاف من ظن وحسب أنه لا يسمع سره ونجواه كما قال تعالى أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون وقال وهم يحسبون أنهم يحصلون صنعا بل لفظ الرؤية وإن كان في الأصل يكون مطابقا فقد يكون مطابقا كما في قوله افمن زين له سوء عمله فرآه حسنا وقال يرونهم مثليهم راي العين وقد يكون التوهم والتخيل مطابقا من وجه دون وجه فهو حق في مرتبته وان لم يكن مماثلا للحقيقة الخارجية مثل ما يراه الناس في منابهم وقد يرى في اليقظة من جنس ما يراه في منامه فإنه يرى صورا وأفعالا ويسمع أقوالا وتلك أمثال مضروبة لحقائق خارجة كما رأى يوسف سجود الكواكب والشمس والقمر له فلا رب أن هذا تمثله وتصوره في نفسه وكانت حقيقته سجود أبويه وإخوته كما قال يا أبتي هذا تأود رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وكذلك رؤية الملك التي عبرها يوسف حيث رأى السنبلة بل والبقرة فتلك رأىها متخيلة متمثلة في نفسه وكانت حقيقتها وتأويلها من الخصب والجذب فهذا التمثل والتخيل حق وصدق في مرتبته بمعنى أن له تأويلا صحيحا يكون مناسبا له ومشابها له من بعض الوجوه فإن تاويل الرؤيا مبناها على القياس والاعتبار والمشابهة والمناسبة ولكن من اعتقد أن ما تمثل في نفسه وتخيل من الرؤيا هو مماثل لنفس الموجود في الخارج وأن تلك الأمور هي بعينها رآها فهو مبطل مثل من يعتقد أن نفس الشمس التي في السماء والقمر والكواكب انفصلت عن أماكنها وسجلت اليوسف وأن بقر موجودة في الخارج سبع سمانا أكلت سبع عجافا فهذا باطل وإذا كان كذلك فالإنسان قد يرى ربه بالمنام ويخاطبه فهذا حق في الرؤية ولا يجوز أن يعتقد أن الله في نفسه مثل ما رأى في المنام فإن سائر ما يرى في المنام لا يجب أن يكون مماثلا ولكن لابد أن تكون الصورة التي رآه فيها مناسبة ومشابهة لاعتقاده في ربه فإن كان إيمانه واعتقاده حقا أتي من الصور وسمع من الكلام ما يناسب ذلك وإلا كان بالعكس قال بعض المشايخ إذا رأى العبد ربه في صورة كانت تلك الصورة حجابا بينه وبين الله وما زال الصالحون وغيرهم يرون ربهم في المنام ويخاطبهم وما أظن عاقلا ينكر ذلك فإن وجود هذا مما لا يمكن دفعه إذا الرؤيا تقع للإنسان بغير اختياره وهذه مسألة معروفة وقد ذكرها العلماء من أصحابنا وغيرهم في أصول الدين وحكوا عن طائفة من المعتزلة وغيرهم إنكار كان رؤية الله والنقل بذلك متواتر عمن رأى ربه في المنام ولكن لعلهم قالوا لا يجوز أن يعتقد أنه رأى ربه في المنام فيكونون قد جعلوا مثل هذا من أراث الأحلام ويكونون من فرط سلبهم ونفيهم نفوا ان تكون رؤية الله في المنام رؤيه صحيحة كسائر ما يرى في المنام فهذا مما يقوله المتجهمة وهو باطل مخالف لما اتفق عليه سلف الأمة وإمتها بل ولمت تفق عليه عامة عقلاء بني ادم وليس في رؤية الله في المنام نقص ولا عيب يتعلق به سبحانه وتعالى وإنما ذلك بحسب حال الراي وصحة ايماله وفساده واستقامة حاله وانحرافه وقول من يقول ما خطر بالبال أو دار في الخيال فالله بخلافه ونحو ذلك إذا حمل على مثل هذا كان محملا صحيحا فلا نعتقد أن ما تخيله الإنسان في منامه أو يقظته من الصور أن الله في نفسه مثل ذلك فإنه ليس هو نفسه مثل ذلك بل نفس الجن والملائكة لا يتصورها الإنسان ويتخيلها على حقيقتها بل هي على خلاف ما يتخيله ويتصوره في منامه ويقظته، وإن كان ما رآه مناسبا مشابها لها فالله تعالى أجل وأعظم وهؤلاء النفات من الجهمية والمعتزلة والفلسفة ونحوهم يزعمون أن الرسل فيما أخبروا به من صفات الرب خيلوا ومثلوا حتى أخرجوا المعقول في مثال المحسوس وكذلك يقول هؤلاء المتفلسفة أن ما أخبرت به الرسل من أمر المعاد أمثال مضروبة لتفهيم المعاد العقلي واللذة والآلم العقليين ويقول الفرابي وأمثاله إن خاصة الأنبياء جودة التخيل, جودة التخيل والتخيل والكلام على هؤلاء وبيان خطائهم وضلالهم في هذا التخيل والتوهم الذي هو غير مطابق له موضع غير هذا ومن أكثر أسباب غلطهم بناؤهم على أن المعقول المجرد يكون له وجود في الخارج وهم إذا تدبروا ذلك عالم أن المعقولات التي هي أمور كلية إنما وجودها في الأذهان لا في الأعيان وأن الخارج لا يكون فيه شيء مما هو معقول مجرد وهي الأمور الكلية إلا أن يراد بالمعقول في قولهم مثال المعقول في صورة محسوس ما يحس الإنسان بنفسه دون جسده فهذا في الحقيقة محسوس موجود لكن بالحس الباطل والوجد الباطل ليس معقولا محضا ولا في تمثل أن الإنسان يحس جوعه وشبعه ولذته وألمه أنه ينتقل حكمه من الباطن إلى الظاهر كما ينتقل حكم الحس بالظاهر إلى الباطن وإذا قدر وجود النفس بغير بدن فهو يحس بما يجده من لذة وألم، وذلك أمر محسوس لها وبجنس أسباب ذلك لا يكون لها معقولا مجردا كلية فإن ذاك إنما ثبوته في مجرد العلم والاعتقاد ولا بد له من أفراد موجودة في الخارج وإلا لم يكن حقا ومن المعلوم أن هذا الظن أن النفس تتلذذ بهذه الأمور دون ادراك الحقائق الخارجية من أفساد الظن وهو كقول من يقول إن النفس تتلذذ بتمثل المحسوس والمجتهى دون المباشرة لحقيقته الخارجه فقولهم يمثل المعقول في صورة المحسوس كلام لا حقيقة له لكن لو قال يمثل الغائب في صورة الشاهد ويمثل الغيب في صورة الشهاده كان هذا حقا فإن الإنسان إنما يعلم ما يشهده ويحس به بالقياس والتمثيل لما شاهده لكن هذا لا يقتضي أن تكون الأمور الغائبة المتمثلة ليس في أنفسها مما يحس مالي عقل عقلا مجردا فإن هذا لا يقوله من يفهم ما يقوله ينتهي هنا مجلسنا هذا نلقاكم بإذن الله على خير في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته